وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُوا إِبْرَاهِيمُ رَبَّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَأَرْجָא وَجَنَّاتٍ بَطْنِي يَا أَنَّ عَبْدًا أَصْنَعَ رَبِّ إِنَّا ضَلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِيفَ إِنَّهُ مُنْذِرٌ لَّكِ وَمَن رَّصَانِي فَإِنَّكَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ۖ إِنَّ عِبَادَكَ الْقَوِيِّينَ ۖ إِنْ ادَّعَوْا عَلَيْكَ الْكِذْبَ فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَ عِيلَاءٍ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رب اجعلني لمقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا واتقبل دعاء ربنا وافر لي وليا عيساب ولا تحسبن الله لِيَأْوِ مِن تَشَخَّصُ فِيلَ أَبَصَا